الجامع لاحكام القرآن الاعداد الاذعي مأمون النجار الاخراج محمد مشعل توقفنا أمس يا عم عند نهاية المسألة الثامنة من مسائل الجزء الاخير من الآية السادسة والتسعين بعد المئة من سورة البقرة نعم يا بني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 ثم أورد الإمام قول الشافعي لهم دم تمتع وقران والإشارة ترجع إلى الهدي والصيام فلا هدي ولا صيام عليهم ثم عرض الإمام ما قاله ابن الماجشون حيث فرق بين التمتع والقران فأوجب الدم في القران وأسقطه في التمتع الله الله الله يا بني كل يوم تزداد نبوغا وفهما هيا بنا الآن إلى كتابنا الجامع لأحكام القرآن وإمامنا القرطبي والآن يا إخواني ننتقل إلى المسألة التاسعة اختلف الناس في حاضر المسجد الحرام بعد الإجماع على أن أهل مكة وما اتصل بها من حاضرين. وقال الطبري بعد الإجماع على أهل الحرم قال ابن عطيه وليس كما قال فقال بعض العلماء من كان يجب عليه الجمعة فهو حضري ومن كان أبعد من ذلك فهو بدوي فجعل اللفظه من الحضارة والبداوة وقال مالك وأصحابه هم أهل مكة وما اتصل بها خاصة وعند أبي حنيفة وأصحابه هم أهل المواقيت ومن وراءها من كل ناحية. فمن كان من أهل المواقيت أو من أهل ما وراءها فهم من حاضر المسجد الحرام. وقال الشافعي وأصحابه هم من لا يلزمه تقصير الصلاة من موضعه إلى مكة. وذلك أقرب المواقيت. وعلى هذه الأقوال مذاهب السلف في تأويل الآية. المسألة العاشرة قوله تعالى واتقوا الله أي فيما فرضه عليكم وقيل هو أمر بالتقوى على العموم وتحذير من شدة عقابه والآن يا إخواني ننتقل الايه التاليه التالية ويقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم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 الحج أشهر معلومات لما ذكر الحج والعمرة سبحانه وتعالى في قوله وأتم الحج والعمرة لله في سورة البقرة بين اختلافهما في الوقت فجميع السنة وقت للإحرام بالعمرة ووقت العمرة وأما الحج فيقع في السنة مرة فلا يكون في غير هذه الأشهر وقوله تعالى الحج أشهر معلومات ابتداء وخبر وفي الكلام حذف تقديره أشهر الحج أشهر أو وقت الحج أشهر أو وقت عمل الحج أشهر وقيل التقدير الحج في أشهر قال الفراء والأشهر رفع لأن معناه وقت الحج أشهر معلومات وسمعت الكسائي يقول إنما الصيف شهران وإنما الطيلسان ثلاثة أشهر اراد وقت الصيف ووقت لباس الطيلسان فحدث المسألة الثانية واختلف في الأشهر المعلومات فقال ابن مسعود وابن عمر وعطاء والربيع ومجاهد والزهري أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة كله وفائدة الفرق تعلق الدم فمن قال إن ذا الحجة كله من أشهر الحج لم ير دما فيما يقع من الأعمال بعد يوم النحر لأنها في أشهر الحج وعلى القول الأخير ينقض الحج بيوم النحر ويلزم الدم فيما عمل بعد ذلك لتأخيره عن وقته المسألة الثالثة لم يسم الله تعالى أشهر الحج في كتابه لأنها كانت معلومة عندهم ولفظ الأشهر قد يقع على شهرين وبعض الثالث لأن بعض الشهر ينزل منزلة كله كما يقال رأيتك سنة كذا أو على عهد فلان ولعله إنما رآه في ساعة منها فالوقت يذكر بعضه بكله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام من ثلاثه وإنما هي يومان وبعض الثالث. ويقولون: رأيتك اليوم، وجئتك العام. وقيل: لما كان الاثنين وما فوقهما جمع، قال: أشهر، والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة. واختلف في الإهلال بالحج في غير أشهر الحج فروي عن ابن عباس من سنة الحج أن يحرم به في أشهر الحج وقال عطاء وطاووس والأوزعي من أحرم بالحج قبل أشهر الحج لم يجزه ذلك عن حجة ويكون عمره كمن دخل في صلاة قبل وقتها فإنه لا تجزيه وتكون نافلة وبه قال الشافعي وأبو ثور وقال الأوزاعي يحل بعمره وقال أحمد بن حنبل هذا مكروه وروي عن مالك والمشهور عنه جواز الإحرام بالحج في جميع السنة كلها وهو قول أبي حنيفة وقال النخعي لا يحل حتى يقضي حجه لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحج صدق الله العظيم وما ذهب إليه الشافعي أصح لأن تلك عامة وهذه الآية خاصة ويحتمل أن يكون من باب النص على بعض أشخاص العموم لفضل هذه الأشهر على غيرها وعليه فيكون قول مالك صحيحا والله اعلم المسألة الخامسة قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج اي الزمه نفسه بالشروع فيه بالنية قصدا باطنا وبالاحرام فعلا ظاهرا وبالتلبية نطقا مسموعا قاله ابن حبيب وابو حنيفة في التلبية وليست التلبية عند الشافعي من أركان الحج وهو قول الحسن بن حي قال الشافعي تكفنية في الإحرام بالحج وأوجب التلبية أهل الظاهر وغيرهم وأصل الفرض في اللغة الحز والقطع ومنه فردة القوس والنهر والجبل ففرضية الحج لازمة للعبد الحر كلزوم الحز للقطح وقيل فرض أي أبان وهذا يرجع إلى القطع لأن من قطع شيئا فقد أبانه عن غيره المسألة السادسة قوله تعالى فلا رفث قال ابن عباس وابن جبير والسدي وإكرمة والزهري ومالك الرفث أي الجماع أي فلا جماع لأنه يفسد وأجمع العلماء على أن الجماعة قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج وعليه حج قابل والهدي وقال عبد الله بن عمر وعطاء وغيرهما الرفس الافحاش للمرأة بالكلام كقوله إذا أحللنا فعلنا بك كذا من غير كناية وقيل الرفس كلمة جامعة لما يريده الرجل من أهله وقال أبو عبيدة الرفث اللغى من الكلام ورب اسراب حجيج كظمي عن اللغى ورفث التكلم يقال رفث يرفس ويرفث وقرأ ابن مسعود فلا رفوث على الجمع قال ابن العربي المراد بقوله فلا رفث نفيه مشروعا لا موجودا فانا نجد الرفث فيه ونشاهده وخبر الله سبحانه لا يجوز ان يقع بخلاف مخبره وانما يرجع النفي الى وجوده مشروعا لا الى وجوده محسوسا كقوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه قروق صدق الله العظيم وذلك معناه شرعا لا حسا فإنا نجد المطلقات لا يتربصن فعاد النفي إلى الحكم الشرعي لا إلى الوجود الحسي وهذا كقوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا يمسه إلا المطهر صدق الله العظيم إذا قلنا إنه وارد في الآدميين وهو الصحيح أن معناه لا يمسه أحد منهم شرع فإن وجد المس فعلى خلاف حكم الشرع وهذه الدقيقة هي التي فاتت العلماء فقالوا إن الخبر يكون بمعنى النهل وبا وجد ذلك قط ولا يصح أن يوجد فإنهما مختلفان حقيقه ومتضادان وصفا سبحان الله أعرف أن الوقت قد انتهى يا عم ولهذا سؤجل أي أسئلة إلى الدرس القادم تفعل خيرا يا ولدي